تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرْضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ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 عف الله عن كلمه اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يس وَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدَ بِأَمْوَالِهِ وَأَنْفُسِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريب ام يترددون وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَأَعَدَّ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ بَاعَثَهُمْ فثَبَّطَهُمْ وَإِلَى قَعْدِ مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَغْضُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ لِلْفِتْنَةِ وَفِيكُمْ سَمَّاعٌ لَهُمْ والله علي من بالي